وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتهرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا